اهدنا الصراط المشتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن إن الله اصطفى لكم الدين ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء قُبَّ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِي إِسْمَاعِيلَ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا, إلها وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ